أعوه بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبلغون رسالات ولا يخشعون أقداً إلا الله وكفى هي حاسبة ما كان مخمد أبا أقدم من ولكن رسول الله وخاسم النبيل وكان الله بكل شيء عليم كنت بينه و قرعه و سيله How can I don't cha Oh, no. no, no. Well say سحية الزوال <تصفيق> one Yeah. ما لكم ما من Mhm. Mm mm -hmm. mm -hmm. يا وغناك يا عم يا وغناك يا خوي وغناك Kuinka paljon بسم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبلغون رسالة شون غون لا يشون أخذن إلا الله وكافئ الله cha Q meظ بحب بكرة وأصيلا هو الذي Uh yeah, no. Does you cha No hay تحين <تصفيق> الزوال ما كان المزلوب Oh I hear so Oge